إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إلا الله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروط وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروط ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود Dvom l'idda Fartagy dvom l'idda La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Ma lana rabbu'n الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوا ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الوجود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب